إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ لِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم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 اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وَلَا تشكروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كُلُّ عَامِلٍ صَالِحٍ مِنْ, من ذَكَرٍ أَوْ ف نحًا وَهُمُوبِ فَلا نحًا حتَهُ قيبَتَهُ وَلا نَجزًا لَهُم وَلا مَا كانَوا يَعملون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 هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ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 الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يستر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم